بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 ذِكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَقْعَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ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 124. كم تركوا من جنات وعيون 125. وزروع ومقام كريم 126. ونعمة كانوا فيها فاكهين 127. كذلك وأورثناها قوما آخرين 128. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا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 لا يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبَعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 113. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 124. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 125. ذوق إنك أنت العزيز الكريم 126. إن هذا ما كنتم به تمترون 127. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندوته واستبعخم متقابلين كذلك وزوجناه بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم